<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كلنا ندعو إلى إمام زماننا اللهم كن لوليك الحجة للحسان صلواتك يا الر حافظ وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حدات اسكنوا ارضك طرعه وتمتعه يرونه بعيدا ونراه قريبا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صلي على محمد وآل محمد وفرج عن شيعة محمد وآل محمد اللهم شافي كل مريض اللهم مرد دا كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم فك كل اسير بحق محمد وآله الطاهرين تهل بارك الله بفاطمه الصوم سنكسر القيود بفاطمه الصوم سنكسر القيود عن حقنا يا ظالمون هيهات أن نعود عن حقنا يا ظالمون هيهات أن نعود بفاطم الصمود سنكسر القيود بفاطم الصمود سنكسر القلود عن حقنا يا ظالمون هيها تأنعود عن حقنا يا ظالمون هيها تأنعود بفاطم الصمود بفاطمة الصمود رتب روحك بارك الله من حقنا عن حقينا يا ظالمون هي هات ان عن حقنا عن حقينا يا ظالمون هي هات بفاطم نعود بفطيم الصمود سنكسر القيود بفاطمة الصمود سنكسر القيود بفاطمة الصمود سنكسر القيود بفاطمة الصمود سنكسر القيود عن حقنا يا ظالم هيها تأنعوا عن حقنا يا ظالم هيهات بفاطم بفاطم الصمو سنكسر سنكسر القيور بفاطم سنكسر <تصفيق> القيور عن حقنا يا ظالم هيهات بروحك حلقات بارك الله فيكم حلقات, حلقات, حلقات. بفاطمة الصمود سنكسر القيود بفاطمة الصمود سنكسر القيود بفاطمة الصمود سنكسر القيود بفاطم الصمود سنكسر القيود عن حقنا يا ظالم هي هات عن حقنا يا ظالم هي هات بفاطم بفاطم